وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات هم يهتدون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 وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 119. إنه لا يحب المستكبرين 110. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين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 فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أَحْسَنُوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الْآخِرَةِ خير وَلَنِعْمَ دار المتقين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 طبنك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزمر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهي إنما هو إله واحد فإياي فارهبون ولهما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفعى رَاللَّهِ تَتَقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ الْلَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرَ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الْضُرَ عَلَيْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِن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 فاحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الانعام عدرا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت فَهُمْ فهم فيه سواء اللَّهِ الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده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 والجلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم غعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم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 وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا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 نا ندعوا من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم، وضل عنهم ما كانوا يفترون.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 ولا تشتهو ب guidance الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن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 ذكين أو أُنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة بأحسن ما كانوا فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم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 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أَعْلَمُ بما ينزل قالوا إِنَّمَا أنت مفتر بل أَكْثَرُهُمْ لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق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 وَإِنَّ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعرة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله